باسم الاب والقبر والوحر الكدس الالله الواحد امين هذه الليلة موضوعها امور كثيرة مأخوذة من قصد مريم ومارثا. حيث يقول تنديل لغة الاسباح العاشر أن مريم جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه وأما مرته فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقالت يا رب أنا تباري بأن أختي قد تركتني أختم وحدي فقل لها أن تعينا فأجاب يسوع وقال لها مرته مرته أنت تهتبين وتبطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم من الصالح الذي لم ينزع منه أن مرسى تضطرب وترتبك حتى في زيارة السيد النسيح لا. لم تأخذ من زيارة النسيح بركة وإنما دخلت في ربكة وفي اضطراب وفي اهتمامات لأول نقطة والثاني نقطة أدامة أختح انها اختها دي فراكتها تخدم واحدها فكان لازم تسيب المسيح وتقعد معاه ودي غلطة اخرى يعني هي مربوكة بحاجة ومريم اعظم مع المسيح عايزها كمان تسيب المسيح وهو يعرض لوحده وهم الاثنين الثانين ينشغلوا في المطبخ ويبقى سلموا بالمطبخ اكثر من سيد المسيح وثالث حاجة انها وجهت اللوم الى السيد النسيح نفسه فقالت له انا تبالي انا تبالي ومش بس وجهت له اللوم وقالت له انا تبالي دي وجهته الى ما ينبغي ان يفعله فقال له كل أختي إنها تقتل تخدمها. طبعا ما طوعهاش في الكلام طلبة مش مزبوطة من هذا المثل أو الفطفل نأخذ نصيحة إن نحن لا نهتم ولا نضطرب لأجل أمور كثيرة فما هي هذه الأمور الكثيرة أولا أمور العالم الحاضر ثانيا المشاغل غير الروحية المعتلة ثالثا الصراعات رابعا الخطايا مثلا الانفعالات التي تقود إلى الابترابات ده واحد يكون مفتمد بأمور كثيرة زي مثلا مفتمد ومات شكورة فيزعل جدا ويضطرب لو الفريق اللي بيحبه منجحش ويخش ويتخانق ويزعل ويقول لا ده الجون اللي أخدوه ما كانش جون لك انقص صيد طب وانت يعني عايق <تصفيق> بسك وقالت أحسن من الحكم اللي حكم بأنقون يقول لا الحكم ده كان متحيز وما كانش عادل الله. ودخل في حكاية كتيرة في الموضوع ده ويضطرب ويحسمى لأجل أمور كثيرة ملهش آلاف أبدًا بخلص نفسي. في ناس يسمو بأمور كثيرة من أمور العالم اللي يعتمد المال زي الغنى الغبي اللي قال أخذ المخازين وأبني أعظم منها وأضم خيارات وأول نفسي الأخ. وزي ناس يسمو بمشروعات تاخذ كل وقتهم. ولا تترك لهم دقيقة واحدة للصلاة وفي مشروعاتهم يهتموا ويضطربوا لأجل أمورهم كثيرة أشياء معصلة ومن ضمن الغمور الكثيرة اللي بتضيع الخطايا واحد تجيله خطية يقعد ينشغل بيها ويفكر فيها ويبني بيت طويل عريض وسكرة فيها سكرة وحكاية فوقها حكاية وكلها خطايا وشهوات وانسعالات كلها امور كثيرة بيهتم بيها الانسان هو ده عمل الشيطان ان الشيطان يدخل المشاكل حتى في محيط الخدمة حتى في محيط الخدمة لما بها ونتركه يسعدنا على الحكاية دي الصعب مرة أفكر في مرة من المرات أنا فكر الحكاية دي كويس أوي كنا سنة 55 في سنة 55 كنا غير السوريان بنبني السهريك اول سهريك مية بنية في اديرة وادي النفرون او في الاديرة عموما نعم الخبطية وبعدين في الوقت وكان بقى دير مليان عمال وريس وبعدين في الوقت اللحظة ابونا عبد المسيح الحبشي المتوحد بيه زارت دخلت الكنيسة سجد قصاد إيه كالقصالة وبقى يسجد قصاد كل أيقونة ويطبل الأيقونة ويصلي وبعد ما انتهم الكنيسة وخرج نياجة الأنبة وقفيلة رئيس الدير قال ليه يا حماسه قاعد معاه وقاعد يقول له يعني ايه الحاجات الإنجازات الكثيرة التي قام بها الدير والتعمير والزراعة والحاجات. وطبعا كان ينتظر مني يقولي كل كلمة مدحة أو كلمة تشجيع على كل الإنجازات اللي عملها سابونها المسيح بصله وقال له عارف جلها ايه؟ قال له جلها ايه؟ قال له جلها مرتع مرتع شغلة كثير انكسف الراجل يعينه يرسل شغل كثير بيعطلهم عن العبادة الشيطان يتعبه سلة البشر بالله ويتعبه العمل الإيجابي القوي البناء ويتعبه سلام القلبة في الداخل فيحب يلقي امورا كثيرة تعطل السلب الله وتعطل العمل الايجابي البناء وتعطل السلام القلب ليش هولندا يزرس اسبابا للاتراب والصراع وحمل الهم لان يلقي امورا كثيرة تجلب كثير حتى الرسل في عملهم الكراضي كان بيبعث فيهم مشاكل علشان يعطل عملهم الإجابي وعليشان نحن في الضربات لكنهم لم يسمحوا له بهذا واستمروا في عملهم الكراضي البشتالات لم تشغلهم ولم تعطلهم وفي تاريخ ألقى أموراً كثيرة من نوع آخر، ألقى البدع والهرطقة لكي يثبت الاضطراب الكنيسة وتشغل الكنيسة بالصراعات وبأمور كثيرة، لكن هذه البدع والهرطقة لم تشغل الكنيسة. وإنما قوت الإيمان وثبتته على رأي القديس أغسطينوس لما قال نشكر في الهراتق الذين ألقوا شكوكا في الإيمان وفي الكتاب المقدس فجعلونا بهذه الشكوك نتعمق أكثر في فهم الكتاب ووصل الأمر إلى ما هو أكثر يعني لما اصحاب الارتقاط عملوا على نفس القديس او للرسول الرسولي إلى الى بلاد الغرب لم يحدث ان هذه الامور عطلته انما بالاكبر كان وهو منفي في بلاد الغرب ينشر الايمان السليم هناك ازداد الايمان وانتشارا بالنفس وليس تعطيلا في قصة على حكاية ان الشيطان يسجل بأمور كبيرة للتعطيل رئيس دير في قصة الاباء يعني رئيس دير كان هو ورغبان الدير موجودين في الكنيسة بتاعة الدير بيصلي ومشغولين بيصلي فجيلي واحد ورح قال لي رئيس الدائر قال له الحرامية دخلوا في الدير بيسرقوا الألاك فرئيس الدير فكر شوية يعني ليه في الحرامية دول فقال له هذا الراهب قال دعهم يعملون عملهم ونحن نعمل عملنا طبعا مش معقول ان كنت هتمشوا كده لو بيه في الدائر البعض يعملون عملهم ونحن نعمل عملنا واستمر في الصلاة الماليات السرح السرح هم ماتوا على العالم وعن كل ما فيه الأمور الكثيرة من أمور العالم تشغل الوقت وتشغل الفكر وتشغل المشاعر يعني انت لما تخش في انهماكات كثيرة بتشغل وقتك وبتشغل فكرة وبتشغل عواطفك وانت علاقك وجايز تجلب ايك الاهتمام والاضطراب شوفوا مثلا حاليا دلوقت الحرب القائمة الناس برضو مشغولين بأمور كثيرة من جهة الحرب، مشغول القراية، ومشغول الراديو، ومشغول التلفزيون والأخبار، والناس مشغولين بتحليل المواقف وما يحدث وما سوف يحدث والمخاوف والتعليقات انشغلوا بأمور كثيرة. ما فيش حد بيهتمد أبديته زي ما بيهتمد نسل هذه الأمور الشافية حتى في الكنيسة سجد اللجان والانقسامات ما بين الكهنة وأعضاء مجلس الكنيسة وما بين مدارس الأحد واللجنة وما بين مدارس الأحد والكهنة وحتى المشروعات اللي تتحدن كل واحد يقول فكره ويضطرب الناس ماذا نعمل وماذا ينبغي وإيه الصح وإيه الغلط وواسط كل ذلك يفقدون العمل الروحي والعمل الإيجابي في الانشغال بأمور كثيرة وكما قال أحد الأدباء الروحيين أنتم تنشغلون ببيت الرب فمتى تنشغلون برب البيت؟ نشتغل ببيت ربنا، نشغل ببيت ربنا ومن يشغل شيء بربنا نفسه اللي هو صاحب هذا البيت الشيطان يريد أن يشغلنا بأي شيء وفي أي موضع بأي سبب وفي أي وقت لنبتعد عن الواحد الذي هو النصيب الصالح الذي اختارته مرمي فيما ده في اللحظ مثلا قدامنا ده في اللحظ أو أميننا ده اللحظ جايزين ينشغلون بالمشاكل الخدمة او بمشاكل الخدمة ويتركوا حياتهم واص انشغالهم في الحاجات دي ينشغلوا الاماكن بالمواعيد بالنادي بالمليه بتاعت الخدمة بالصراعات الموجودة بالافكار غيره وروحياتهم فين ما عندهمش وقت انهم هو الشيطان ما تفكروش عمله ان يدفع انسان إلى الخطيه بصراحة و لما يدفع انسان الى الخطيه بصراحة الثاني هيتنبه ويقول له لا لكن هو يشغله يشغله على ما يفضاش للعمل الاجابي و لما ما يفضاش للروحيات و للعمل يبتدي يفطر ولما لما يبقى يضربه بعدين لكن لحيلة الشيطان يعني يضربشه في الاول يشغل ويبعد عن العمل الروحي ويستخدم الفطور وبعد كده يضرب بالخطية فيجب امامه انسان يعني فريسة تحلة ليس حوله انجيل ولا اكبية ولا مزمور ولا ترتيلة ولا لحن ولا تجريب روحي فيضيع في الظلام الذي أحبق الناس أكثر من النور هو حتى في الخلوة أسمع أحيانا من بعض أمناء مدارس الأحد يقولوا عايزين نعمل رحلة خلوة للدير ازاي كلمة رحلة تتفق مع كلمة خلوة مع رحلة يعني ناس قطار وناس كتار ازاي هيبقوا بخلوة جاهز رحلة الخلوة دي يبقى فيها كلام ويبقى فيها فرجة وفيها تعليقات وفيها امور كثيرة وما فيش الاختمال بالرحلة حتى في الصلاة الشيطان يحاول انه يشغل الانسان بامور كثيرة اسمها الصلاة ازاي بالسرحانة فبصت لقي لما يبتب يصلي يجد له افكار وافكار وحادات مهمة جدا لازم يعرفها ولازم يفكر نفسه فيها ولازم يبت فيها ولازم ولازم وعلاقات وغيره طب ما جاتش دو الصعب الصلاة لا يوجه قال يشغله بأمور كثيرة أثناء الصلاة ولذلك قصد ذلك الأرض اللي هو راجع لقال ليه لقف حواليه لقال ثلاث مرات فسأله تلميزه وقال له لماذا يا أبانا بتلق حواليه لقال ليه قال له كنت وصف مجموعة من الناس وكانوا يتنقشوا مناقشات وصوت المناقشة لا يزال في اذني فقلت اترب المناقشة من اذني عشان لما اخش القلاية ابقى مش مشغول بهذه الامور الكثيرة ولذلك بفيفة جدا كلمة انبا اور لما قال الميزو انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة كلمة غريبة يعني كلمة بعيدة عن العمل الروحي عن الطقس الرهضاني الرهضان هي خروج من العالم هي الانحلال من الكل للانشغال بالوحد يعني الانشغال من الأمور الكثيرة ومن الكثيرين للانشغال بالواحد اللي هو النصيب الظالح ومع ذلك الشيكان ما يقولش للرهبان ما تصلوش لو قال لهم ما تصلوش يقول له اذهب يا شيطان لا ما يقول لهمش كيف يقول لهم فيه مشروعات كتيرة العمار التير والامتداد والحاجات زيادة يقول في رحلات يجوا علشان يصنعوا كلمة روحية علشان يستفيدوا علشان يبنيهم روحيا ويخشوا ويخش لهم العمل الروحي في وسائل اتصال كثيرة وترجع الحكاية تهتمين وتطريبين لأجل أمور كبيرة العذاب دعات الشيطان يسغل الإنسان بالتعليق على العزة وليس بالاستفادة من العزة بالتعليق على العزة وليس بالاستفادة من العزة كلام الناس حدثهم من الأمور الكثيرة التي تعطل الإنسان نسبة الوقت اللي بيروح من كل يوم عندكم في الأحاديث في الكلام في الدردشة في الزحف في التعليقات في التليفونات كل لدلوقتي الموبايل فون بقى من ضمن الأمور الكثيرة التي تؤثر للناس عن روحياتهم لدرجة جاتني صعب او خط اسئلة عن الاسيس اللي يكون عنده موبايل فون وهو هو الكنيد هو هو, هو غوال هيك بمصيبة سبحينشغل عن ربنا بالموبايل فون يسموه المحمول لكن مش اصول يكون محمول اثناء السلم تتركه في البيت وما تعملوش اثناء السلم يقول لو دي شيء مهم هل الشيء المهم ده أحمل من ربنا؟ أحمل من السلطة؟ أحمل الحديث مع الله؟ والله يقول يا الله العظيم الأبد طب استنى يا رب الشيء لما نرد على التليفون وكملنا <تصفيق> ايضا الامور الكثيرة بخشة العمل او في الوظيفة الانتان في عمله في وظيفته يجب له الشيطان في لت المشاكل بتاعة العمل والزملاء وماذا يقولون او ماذا يدبرون والمديرون في العمل والتقارير التي يكتبو لها في ودنهم عشان يكتبوا تقارير مش مزبوطة والمؤامرات والمنافسون في الترقية والمنافسون في الوظيفة وماذا يحدث وماذا سوف يحدث وتبص تلاقي النفس البشرية تهتم وتضطرد لأجل أمور كثيرة نفس الوطن أيضا من الخطايا من الأمور الكثيرة اللي الشيطان بيدخلها لحياة الإنسان الأفكار والشهوات والإغراءات والعثرات والحاسيس وقصة الخطيئة عدد كثيرة من النهضة بتشغل العقل بأمور كثيرة وكل دي عايز علاج طب ايه علاج اول حاجة في علاج اهمية الهدوء وعدم الاضطراب حتى لو وجدت أمور كثيرة تحاربك لا تهتم وتضطرد بسببها وأعرف خويت أن الاضطراب ليس حلا للمشاكل إنما هو مشكلة أخرى تضاف إلى مشاكلها اهتمج عبارة القي على الرب همك وهو يعود لا تفكر انك تعالج مشاكلك بالاضطراب او ان تعالقها بالكيميائيات والدبلت وبالغالينيل وبالليبريم وبالغاليام وبالاسيبان وبالحاجات دي كلها كل دي لا لا تنقذك من التعب ولا تنقذك من الاضطراب دي تخدرك الى حين وتقوم منها تأخذ جرعة أخرى أو جرعة أكوى وتبقى هذه الأدوية من الأمور الكثيرة التي تضطرد بالسبب ده الهم لا يعالج كذلك إنما الكيميائيات تزيل تزيد الهم والاضطراب يزيل الهم المهمة في العلاب الروحي من ضمن الاشياء ايضا تقييم الامور الكثيرة دي. يعني ساعد تفكر فيه هل هذا الامر له فينا اللي تجعلك تهتم به او تضطرب من اجله ايه؟ ايه في الدنيا؟ الدنيا خربت عشان نوضع به يا مناز يضطربوا لاجل السوافة لا تستحصل في الترابط لك او من اجل مخاوف ربنا لا وجود لها ولا تحدث لكن بيضطر بيخوت نفسه وما فيش مجل الخوف تأتي فرصة لربنا انه يتدخل ويحل الموضوع لكن الإلحاح والشدة والسحب والاضطراب كل ده يسدك بإيه هيضرك ويفهد أعصابك ويعكر دمك ويضيف إلى ذهنك أفكار ليست يستحربك بأحلام أو بأوهام أو بأفكار ملافين لا تجعل المشكلة تدخل إلى قلبك. وتستخر فيها تصحى بيها تنم بيها تقعد بيها بيها مشكلة بقت جزء مننا جزء من كيامك أصبحت مش مجرد إنسان من جسد ونفس وروح وعقل لا أضيفت إلى تركيبك الإنساني إلى المشكلة أصبحت إنسان ده المشكلة شوف داود النبي يقول كلمة غطيفة خالصة يقول إيه الرؤساء قاموا علينا أما أنا فكنت أتله في وصياك لأن موسى هو درسي طب الناس اللي قاموا عليه ولا هو هنا ولا هو هنا يقول لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن عحياتنا إذا نجازت نفسه الماء الذي مبارك هو الرب الذي لم يسلمنا فريقة الأسنان نجت أنفسنا مثل العصور من فق الصيارين الفق انخسر ونحن نجول عيننا من عند الرب اقرأ المزامين المزامين دي مفيدة وحلوة ما تخليكش تنشغل بأمور كثيرة إنما تنشغل بربنا اللي بيحل المشاكل اللي بيقول لك يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك رواب أما أنت فلا يقتربون إليه اللي يقول لك الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك الرب يحفظك من كل سوق انشفل بالنزامير بالبركة اللي ربنا يعطيها لك لا للصالب المزامير ويطمئنك ويعطيك وعودا أن ينفذك لكن مش تنشغل بأمور كثيرة كذلك لا تهتم كثيرا بالماديات ولا تجعلها هدفك لك لألا تضيع اكتفق جدا سيدان